أولم يشيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واط